ذا وَهُوَ كَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ أَفَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِن لا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغثوا بما ان كالمول يشوي الوجوه بئس الشراب وساء اثمر تفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِشْتَبَارٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وإفطارق متكئين فيها على الأرائك نعمة الثواب وحسنت امرت فقا واضرب لهم مَثَلُهُ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلتا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْ شَيْءٍ وَفَجَّرْنَا تَحْتَهُ نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَطَالَ نِفَاحُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَمَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ كَمَالِهِ وَأَعَزُّ نَفَرًا